الصلاة وغير الصلاة طيب قلت قال المصنف رحمه الله تعالى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال شكي إلى النبي شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح الحديث مضت معنا كم مسألة طلبه العلم مسألة ثانية. المسألة السالسة نا ناقشنا مساله ريح القبل ها طيب قلت المساله الثالثه قوله فلا ينصره قوله صلى الله عليه وسلم فلا ينصره يعني من الصلاه وفي حديث أبي يريرا فلا يخرج من المسجد قد يفهم منه مشروعية الحدث في المسجد قد يفهم منه مشروعية الحدث في المسجد هي مسألة خلاف على أربعة أقوال أما الأول فهو التحريم او الكراهه التحريميه وهذا قول شافعي واستدلوا عليه بالادله الاتيه حديث ابي هريره رضي الله عنه يبقى الان نتكلم عن مساله الحدث في في المسجد في اربعه اقوال كراههه التحريميه او التحريم كراهه التنزيهية أو الجواز واضح وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة الملائكة تصلي على أحدكم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما دام في النَّذِي الذي صلى فيه ما لم يحدث ما لم يحدث قيل ما الحدث قال يفسو يفسو او يضرط او يضرط تقول اللهم اغفر له اللهم فارحم الحديث قلت وهذا فيه وهذا فيه كراهه الحدث شديدا يعني في المسجد إن لم يكن تحريما لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفوات فضيلة بفوات فضيلة ألا وهي صلاة الملائكة على العبد ألا وهي صلاة الملائكة على العبد وهذا قد يفهم منه الكراهه دون التحريم لأن فوات الفضيلة لكن ترتب العقوبة تحريم وأذا قد يفهم منه الكراهة دون التحريم لأنه لم يترتب لم يترتب عليه عقوبه قلت الدليل الثاني نهى صلى الله عليه وسلم آكل البصل والثوم عن دخول المسجد حتى قال من اكل هذه الشجره يعني السوم فلا يؤذينا في مسجدنا فلا يؤذينا في مسجدنا وفي بعض الروايات او في بعض الاحاديث الاخرى فليعتزل مسجدنا وفي بعض الاحاديث الاخرى قال وليقعد في بيته قلت وهذا يفهم منه وهذا يفهم منه ضروره منع الحدث في المسجد منع منع الحدث في المسجد قلت لأن الحدث أشد نكارة من ماذا؟ من ريح البصل والسوم من جهتك أشد نكارة من ريح البصل والسوم من جهتك ألا وهي؟ أن البصل والسوم أصله مشروع وطعام مأكول أما الريح فهو أمر ينكر ويحصل به إزاء الآخرين سالسا القياس على البود، فلما منع النبي صلى الله عليه وسلم الأعربي، فلما منع النبي صلى الله عليه وسلم الأعربي، كما في حديث أنس بن مالك، وقال صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء يعني من البول ولا القزر ولا القزر إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن قلت فلما منع البول منع الريح لأنهما مشتركان مشتركان من إزاء الناس برائحته أو بمنظر أو أنهما مشتركان في المخرج ونقض الوضوء وفي تمام الروايه قال ولا القزر ويصدق على الريح انه ضرب من ضروب القزر الصيز وقع عند الناس الدليل الرابع امره تعالى باخذ الزينه عند المسجد فقال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن الزينه ومن الزينه الطيب فاذا طلب الطيب عند قدوم المساجد فهذا بدلاله او بمفهوم الخطاب والمخالفة طلب تنزيه المساجد عما يكره من الرائحه اما يكره قلت يعني من الرايحه الدليل رقم كم الخامس القياس على النخامه ولذا اوجب دفنها صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابي ذر وفي حديث أبي زر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجدت وجدت في مساوي أعمال أمتي وجدت في مساوي أعمال أمتي أن نخامة تكون في المسجد أن نخامة تكون في المسجد لا تدفن النخامة تكون في المسجد لا تدفن وعليكم السلام. قلت وفي ذلك من إزاء من إزاء المسلمين ولا شك أن الريح يشارك النخامة في هذا المعنى فتمنع فيمنع الريح في المسجد أو الحدث في المسجد ما تمنع نخامت في حديث طلبته فلم أجد أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الحدث في المسجد هكذا هل وجدوا أحدكم أو سمع به؟ ها؟ هم لك انزل شوف هذا الحديث انزل شوف معك المتاع طب انزل شوف المتاع هات الموسوعة باب نهى عن الحدث المجدد. طيب هذا الدليل رقم كم الخامس طيب قلت الدليل السادس النظر صحيح وذلك لما أمر لما أمر تعالى بتطيب المساجد وتجميرها وتطهيرها كما قال تعالى انطهرا بيتي انطهرا بيتي للطائفين للطائفين والعاكفين والركع السجود انطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود قلت كانت ذلك كان ذلك دليلا, دليلاً بمفهوم المخالفه عن الريح في المسجد أو الحدث في المسجد لأن الأمر بشيء لأن الأمر بشيء ناهي عن عن ضده لو قلت لك لا تخرج من المسجد هذا معناه أنك تبقى فيه فلو قلنا طيب المساجد وجمروها وطيبوها هذا بمفهوم المخالفة ماذا نهي عن كل ما يضاد معنى التجمير والتطيب من ماذا من الحدث واضح هذا رقم كم السابع النظر الصحيح قلت ولما في الحدث في المسجد من إزاء المسلمين وقدناها تعالى وقدناها تعالى عن عموم ميزائهم حتى قال في كتابه الكريم سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما واثما مبينا وقد احتملوا بهتانا وإسما مبينا الآية قلت ولا شك أن في إخراج الريح من في المسجد أو ولا شك أن في الحدث في المسجد من إيزاء الآخرين والآية عامة والآية عامة في النهي عن إيزاء المسلمين بأي صور الإيزاء ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخلاء ماذا يفعل؟ ابعد ابعد فلا يراه ابعد فلا يراه حتى حتى لا يؤذي المسلمين بأي صوره من سور الإزاء يعني من رائحة أو منظر أو نحو وهذا الدليل السابع قلت وبمجموع هذه الأدلة يتبين أن الحدث أن الحدث في المسجد حكمه متردد ما بين الكراهية التحريمية والتحريم. وقال نفر من الشافعي المذهب الثاني الكراهة التنزيهية وهو قول شافعي نقله النووي رحمه الله تعالى في المجموع وقد استدلوا عليه بهذه الأدلة الآتية أما الدليل الأول حديث الباب وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن ينصرف أو يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وهذا فيه ضمنا وهذا فيه ضمنا إذن إذن بهذا في المسجد وإلا الأمر بإخراجه من أو لامر بمنعه ابتداء، وأما الدليل الثاني هو حديث الأعرابي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى نهى الصحابة نهى الصحابة لما أرادوا قطع. قطع بول الاعراب الاعربي وعليه فاذا اذن بالبول اذن بالريح وأما الدليل الثالث فاذنه بالنوم في المساجد هو اذن بماذا بالريح ضمنا لان النائم لا ينفك حاله عن ماذا ها عن الحدث لقوله لقوله عليه الصلاة والسلام العينان وكاء السهم العينان وكاء السهم فإذا نامت العينان استطلق الوكاء رابعا أنهم تأولوا تأولوا حديث بيرير ما لم يحدث يعني على الفعل والعمل أو البدعه أو الحدث يعني بمعنى اعتداء اليد أو نحو ذلك لأن الحدث يأتي على هذه المعاني شرعا قالوا الحديث أنتم تستدلوا به على المنع الملاك تستغفر لأحدكم ما دام في المصلى ما لم يحدث قالوا الحدث هو ماذا بطش اليد أو البدعه أو الفعل. كما قال السيده عائشة إني أحدثت بعده ماذا حدثا تعني قروج عليه لمعركة الجمل فتأولوا الحدث على ماذا على هذا المعنى وهذا الدليل رقم كم عندهم الدليل الرابع إذن هذه أربعة أدلة للفريق المخالف القائل بأن الحدث ماذا ها؟ لا يكره في المسجد أو أنه إن كره فكرهته تنزيه لا تحريميه واضح وهذا القول الشافعي نقلوا لما نووي في المجموع رحمه الله تعالى ما عندك حتى ناتي للإمام عدم إزاء الناس برائحة فلذا قيل لهم لو اغتسلتم كان الناس يذهبون إلى المسجد في مهنة أنفسهم يصيبهم العرق والغبار فقيل لهم لو اغتسلتم فهذا في إزاء للناس برائحة العرق فلما منعهم من هذا منعهم بالريح من باب أولى لأنها أبحش بالرائحة ماذا؟ بالرائحة العرق يعني هذا فيه معنى ما سبق تقرير من ان الريحة في المسجد أو الحدث في المسجد في ذات الاخرين نعم آه قولان شفعية. بالأكل فما ما حاجتنا إلى هذا والحديث لا يثبت، فقص لو جعلناه دليلا ها هنا فقد يفسد علينا مسألة أخرى هنا وهي مسألة الوضوء من لحم الإبل فلماذا نؤصل اليوم ما نحتاج إلى هدمه غدا فما حاجتنا إلى هذا والطريق واسع وما ضيق الله علينا قلت. ولا شك ان القول الاول ارجح من كراهه الحدث في المسجد كراهه تحريميه وذلك لان دله المذهب الاول اظهر وتنصرها اصول عامه هو تنزيه المساجد وتشريفها وتجميلها وتطيبها وهذا الاصل كان موضع عنايه الشارع فعلا هذا الاصل من اصول عظيمه جدا ولذلك احرصوا انتم تطعمون الافطار الا تلوس المسجد وألا يصيب المسجد شيء من ماذا من هذا الطعام مراعاة لماذا؟ لما أوجب الشارع من صيانة المساجد وتطييبها وتطهيرها وتجميلها وتحسينها ولذا تذكرون شيئا مهم ما هو أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلف أن يصلي على المرأة ماذا؟ السوداء ولماذا تكلف أن يصلي عليها عند قبرها؟ لما كانت تقوم بمهمة جليلة القدر هذه المهمه أنها كانت تقوم على ماذا؟ على المساجد تنزيها وتطيبا وتجميلا تلم الخرق والعيدان منه وأنت تعلم أنه كلما وأنت ساجد لو أفسدت عليك رائش هذا السجود فإنها تمنعك ماذا تمنعك لزته وتمنعك ماذا خشوع فيه وتمنعك التدبر تمنعك كل هذا لكن لا شك أن الريح الطيبة لها أثر على انشراح ماذا؟ شراح النفس فكلما كانت الريح طيبة داخل المسجد كلما ذلك كان لها أثر عن شراح النفس مما بيها أنها تقبل على ماذا؟ تقبل على العبادة وتكون أقبل عليها واضح يا طلبة العلم قلت ويتاكد هذا بالجواب عن أدلة المخالف بالأجوبة الثلاثه هات الدليل الاول ها قلت الدليل الاول وأما جوابنا عن حديث الباب الذي ذكره فليس فيه حجه ولا دلاله على المشروعيه فليس فيه حجه ولا دلاله على المشروعيه يا محمود ترى انك لا تقبل ابدا إلا أن تستوفي حقك كاملا لا تفرط في شيء منه <تصفيق> حاضر ادلك طيب نقول اولا طبعا هذا الدليل وهو حديث عبال بن تميم رجل يخيل اليه انه يخرج منه الشيء فقال لا يخرج أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح هذا استدل به المخالفون على المشروعيه وهل فيه دلالة على المشروعيه اصلا نعم نعم يبقى هذا وإن أزن فيه يبقى أزن فيه على معنى خاص وهو دفع ما هو أعظم منه من الوسواس دفع ما هو أعظم منه من قطع الصلاة ونحن نعلم أن مفسدتين إذا تعارضتا فإن المفسد العليا تدفع بالمفسده ماذا الدنيا المفسده الكبرى تدفع مفسدة الدنيا نعم إن المرأة ها هنا معذور بدليل قولي يخيل إليه والمعذور له حكم الذي إيه؟ يختص به فلا يقاس عليه غير هي هو لكن اصل الريح وقع في المسجد يا نصر ما اصبت هذه المرة لا باس عليك والمرء كم يصيب وكم يخطئ طيب قلت جوابا الأول ولا حجة ولا حجة بي على مشروعية الريح أو الحدث في المسجد ذلك لأنه على حالة خاصة أو الدليل على مورد خاص وهو في الرجل في الرجل الشاك وفي الوسواس والخاص لا ينقلب عاما والخاص لا ينقلب عاما ثانيا قلت وهذا الدليل خاص من جهه عذر صاحبي يعني يخيل اليه والمعزور والمعزور استثناء لا قياس عليه ثالثا وأن الدليل المعارض أصرح منه وأن الدليل المعارض أصرح منه يعني في منع الحدث في المسجد فلا يغلب عليه هذا الدليل لأنه ليس صريحا رابعا وجانب الإباحة في هذا الحديث ضعيف فضلا فضلا عن تقديمه على الحاضر والحاضر مقدم والأصل في المساجد المنع المنع والاستثناء خامسا ولو سلمنا ان فيه الاذن فان الاذن فيه لدفع المفسده الاكبر لدفع المفسده الكبرى من قطع الصلاه واجابه الوسواس فكان يغتفر فيه لأجل مفسد العليا أو الكبرى يبقى هذا الدليل الأول أجبنا عليه من خمسة،, خمسة وجوه الدليل الثاني أم لأحمد رجل حديث الأعرابي قلت أما استدلالهم بحديث الأعرابي من ان النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أذن له بالبول في المسجد ونهى الصحابة عن زجره حتى قال لهم لا تزرموه طيب كيف الجواب حديث الاعرابي يقول يبقى على سب نفس الجواب السابق لأن هنا لو قطعت بولة هذا الرجل لترتب على ذلك من المفسدة الكبرى والعزم الرجل كان ماذا لا يعلم لأنه أعرابي والزن بالأعراب أنهم لا يعلمون نعم إن الصحابة في الأصل زقروا بما دل على المن. وانما منع الصحابه عن منعه لماذا بعد ان دخل فيه نعم نعم انه في تمام الروايه بين انها لا تصح لذلك يعني يؤذن بالبول ولا يؤذن بالريح يا نصر هذه ولا ظاهريه ابن حزم دي ذكرنا مثلا ابن حزم من بال في, في يعني استغفر الله ظاعم لا لا من بال في ماء راكد ثم اغتسل فيه قال هذا لا يجوز قال لكن ولو بال في إناء ثم سكب الاناء في الماء الراكد واغتسل فيه هذا يجوز قلت جوابا والحديث او الدليل حجه عليه من حيث لا يعلمون فلو كان البول ماذونا فيه به من الاصل فلو كان البول ماذونا به في الاصل لما زجره الصحابه ومنعوه لان الصحابه زجروه ومنعوه قلت ثانيا وأن النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الروايه نهاه عن ذلك نهاه عن ذلك ورده بقوله ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القزر ثالثا ان لاعرابي ترك لاجل مفسده لاجل مفسده كبرى تلحق به يا ولد انا مش قلت لك دع المفاتيح هنا سيب المفاتيح اجلس ورا روحي ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اعذن له بذلك الا لمفسده كبرى تلك المفسده الكبرى وهي قطع البول عليه مما يعود عليه بالضرر والتنجس رابعا ان الاعرب ما كان يعلم ويظهر أنه حديث عهد في فلو أزن له من جهة فقد أزن له أنه لا يعلم وهذا رابعا خامساً والدليل المعارض أصرح منه في المنع وعدم التجويز مما سبق ذكره وهي سبعة أدلة والله المستعان الدليل رقم كم الثالث هو الإذن بماذا بالنوم في المسجد قلت ولا يستلزم الاذن بالنوم الاذن بالريح في المسجد لان الريح من النائم محتمله لان ريح النائم محتمله وليست يقينيه ثانيا والنائم معذور والنائم معذور لا يقاس عليه غيره بما رفع الله عنه القلم والمؤاخذ سالسا والدليل المعارض أقوى منه وأصرح فلا دلالة بمحتمل في معارضتي صريح رابعا والنوم مظنة الحدث وعليه فلا يباح فلا يباح الحدث في المسجد بدليل مظنون خاصه والدليل المعارض دليل يقين يبقى جبنا عن الدليل رقم كم اخر شيء عندهم ماذا نعم حدث طيب رابعا اما تاولهم الحدث بانه اليد حدث اليد او البدعه فبعيد لانه قد جاء في تمام الروايه السؤال عن الحدث فقال حساء او ضراط وثانيا لان الحكم What's up? بهذا اجبنا عن الدراسه الرابعه بعد المغرب ساملي عليكم بعض المرجحات بسم الله شكر الله لك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا <تصفيق> مسألة في صلاة الحابس مسألة في صلاة الحابس طيب قلت وجود ترجيح ولا شك أن الحدث في المسجد يكره لا يحرم لأن النص عليه لأن النص عليه لا يستفاد منه تحريما لما رتب عليه من فوات أجر أو من فوات فضيلة من غير ترتيب عقوبة من غير ترتيب عقوبة مما به أنه يكره لا يحرم وأن الأدلة الأخرى قياسية هذا ثانيا فإن صح القياس من جهة فلا يكون للمقيس من درجة المقيس عليه يعني تحريما ومنعا فليس الريح كالبول فليس الريح كالبول وان تشابه لكن لا يمكن ان نعطي الريح حكم ماذا حكم البول لانه لا شك ان البول افحش يعني من الريح قلت سالسا ولأن أدلة أدلة الإباحة متجهة كما سبق توجيهها إما بالخصوصية يعني أدلة خاصة أو بالاحتمال دلالة فيها محتملة صريحة أو الاحتمال أو المعارضة أو المعارضة بما هو أقوى منها <تصفيق> خامسا وأن القول بالكراهه يوافق أصلا شرعيا من تنزيه المساجد عن مثل هذا مما يكره ويستقظ ويوافق ويوافق ما اوجب الشرع من تطيبها وتجميرها وتجميلها قوله صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا قلت مسألة في صلاة الحابس ويصله حديث الباب معنا كدليل على مشروعية صلاة الحابس يعني للريح يقوي هذه المشروعية من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف يعني لا يبطل صلاته فاذا جاز فيها الانتهاء جاز الابتداء يعني يعني اذا جاز ان يكمل صلاته على حال حبس الريح جاز ان يبداها ماذا على حال حبس الريح واضح قلت غير أنه يشكل عليه يعني على هذا الدليل غير أنه يشكل عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاة ولا صلاة وهو يدافعه الأخبثاني ولا صلاة إلا وهو يدافعه الأخبثاني وهذا نهي صريح عن الصلاة ابتداء وانتهاء حال مدافعة الأخبسين من البول والغائط قلت ويلحق ويلحق بهما ماذا؟ الريح لأنه لا يفارقهما في هذا المعنى وهو شغل المصلي شغلة تفوت معها أركان كثيرة من الاطمئنان والاستقرار في الصلاة والقياس قوي والمعارض أيضا قوي هذه مسألة طلبة العلم للنقاش من جوز صلاة الحابس استدل بهذا الدليل وقال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف حتى يسمع ماذا أو يشم ريحا وهذا لا شك يعد حابسا أم لا؟ فإن لم يكن حابسا، فإنه يصدق عليه ماذا؟ هذا المعنى، وذلك لما يخيل ماذا إليه؟ ويترتب على هذا ما يكون فيه من شغلته. ولكن الفريق الآخر قال لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه ماذا؟ الأخبساني. نهى عن الصلاة والنهي عن الصلاة هو نهي عن الابتداء وماذا والانتهاء يعني لا يبدأ الصلاة حال كونه مدافعا للأخبثين ولا يتم الصلاة يعني لو حصلت له المدافعة في الصلاة يعني هو يصلي حصره البول يخرج من صلاته هذا يخرج لأنه قال لا صلاة وهذا نفي ماذا أجيب جماعة نفي ايش كمان لماذا حملته على الكمال كملك كم الله عز وجل الأصل الاصل في النفي انه نفي لماذا للذات الذات موجوده للرجل بيصلي فانتقل النفي الى مرتبه ثانيه وهي مرتبه الصح يبقى النفي ده للصح فكيف تحمله على الكمال يا نصر يا نصر أنت طالب علم وتعلم أنه لا يتصرف دلالة له الحديث بمثل هذا لما لابد من القرينة التي تصرف وتصلح لصرف ماذا دلالة الحديث هو قال لا صلاة صلى الله عليه وسلم فالنفي نعم قد يرد في الشرع لنفي كمان وقد يرد لنفي الصحة والإجزاء لكن الأصل في النفي نوليه الصحه والإمزال خاصة هنا نفى الجنس لكن شوف لما قال لا يؤمن لم ينفي جنس الإيمان هنا وبذلك جاء بفعل المضارعة لا يؤمن صحيح لكن هنا قال لا صلاته، متسأل أهل اللغة يفرقون بين هذا النفي وهذا نفي لأن الثانية لا صلاتة لا إيه نافيه للإيه؟ للجنس لكن لا يؤمن ها لا لا نافيه برضه لكن مش للجنس في فرق بين لا النافيه للجنس ولا التي تم في الفعل بدليل لا النافيه للجنس تعمل عمل ايه عمل ان بشروط منها أن يكون اسمها إيه؟ أن يكون اسمها نكره وانه لا فصل بينه وبين ماذا وبين اسم وذلك قلنا لا صلاه والبخاري حمله على نفس الصح انت تنطح بقرن نطحتك بقرن اشد منه الخدج نوعان انا انصحك بقراءه كتاب رائع هو خير ما في هذا الباب خلاصة الكلام للمبارك فوري غير ما كتب في مسألة القراءة خلف الإمام استقصى أدلة الأحناف إن شاء الله أبو مالك يجتهد يجيب لكم شوية نصخ منه هذا الكتاب خلاصة الكلام للمبارك فوري هذا الكتاب رائع جدا هو خير ما ألف في هذا الباب لأن أصل هذا الكتاب هو كتاب الإمام البخاري جزء القراءة وراء الإمام ولكن مبارك فوري عمل ربنا نعم لكن مبارك فوري عمل إيه؟ ها؟ إيه؟ معك يعني طيب هذا الكتاب كتاب رائع جدا استخلص يعني جمع كل ما في هذه المسألة من ادله الأحناف التي تقارب 22 دليلا وأجاب عليها ارجع عليه فبين ان الخداج نوعان ممكن تلقي خداج يعني نقصا غير تمام وممكن الخداج لا يقال الا على النقص الذي لا ينتفع به تقطا لا ينتفع به يبقى خداج كأنك ألقيت الصلاة سقطنيه لا ينتفع بها لان النقص اما ان يكون نقص الكمال او ان يكون نقص فيه زي ما يخرج انسان ناقص الخلقة ممكن ناقص الخلقة ولكن اعتبر اقرب ماذا إلى كمالها وفي نقص خلقة ولا كما جاء في الحديث وألقينا على كرسيه جسدا ثم ليسما جسدا لننقص نقصا في الخلق فلن نسميه آدميا مالش ما فألقينا على كرسيه إنسانا لو قال إنسانا يبقى فيه أقرب إلى كمال الخلق لكن الجسدا يعني شيء لا انتفع به وفي الرواية جاءت المرأة بماذا بشق ولد أه ما صدق يا نصر يبقى الآن نحن ما بين قول الأولين من أن حديث الباب فيه مشروعية الصلاة لحابس وقول الآخرين لآخرين من أنه لا تشرع الصلاة لحابس لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة وهو يدافعه الأخبثاني فيشكل على الفريق الأول <تصفيق> بأنه ليس فيه دلاله على مشروعية الحابس لأن هذا الرجل ليس حابسا اصلا يخيل إليه ويشكل على الفريق الثاني بأن دليلكم في الأخبسين وإلحاق الريح في فيه نظر فمن هو مع الفريق الأول يرفع يده خفاقة عالية من مشروعية صلاة الحابس لا أحد أه طب نبدأ كده النقاش من على اليمين قل المشروعي يعني طالما هو بداها رب العالمين قال ولا تبتلوا اعمالكم لكن هنا السؤال هل العمل الحابس يتم على الوجه المرجو ما يتم على الوجه المرجو يبقى هنا الايه صار في الاستدلال بها نظر ولا تبتلوا اعمالكم اذا جاءت اعمالكم ماذا على وفق ما امر به الشارع كامله تم لكن يجي واحد راح المولد تقول له يا اخي لا يجوز لك ولا تبتلوا اعمالكم ولد ما هو مشروع تمام لا إذا كان هناك موجبا لإبطالها لان الشارع هو اللي أمرك بإبطالها وقال لا صلاتها وقال لا صلاتها غير للسؤول يا طيب يعني إذا أنت قلت ان لا يلحق به الريح والحديث نصف الأخبسين تمام والاصل ماذا العمل بظاهر بظاهر الدليل ولا يلحق شيء بالدليل إلا إذا كان هناك وجه للحاق ولا شك ان الحابس غير الحاق وغير الحازق فالشغلة التي في رأس الحازق والحاق أشد من الشغلة التي في حق من يحبس من يحبس الريح نعم <تصفيق> طيب صلى الله عليه اكبر خل بالكم في نقطة في نقطة في هذا الحديث والنقطة دي نبه عليها واحد فقط فيما عرف ابن دقيق العيد الحديث قال ولا وهو يدافعه الأخبسان اعرب الأخبسان فاعل وشوف قدم المفعول اللي هو الهاء هنا ضمير في محل نصب مفعول به اشار إلى فعل ماذا؟ الأخبسين به فالغي ماذا؟ عقله وشغلاه يبقى متى لا تجوز صلاة مدافع الاخبثين إذا غلب الأخبسان عليه على عقله وفكره وتصرف فيه بحيث أنه لا يدري ما يقول لكن إذا كان هو يحكم نفسه ويمسك نفسه ويضبط عقله ولا ينشغل هذا لا يصدق عليه أن الأغبسين يدفعاني هذا لا يصدق عليه هذا المعنى ولذلك في نقطة مهمة جدا نتمنى أن يكتب فيها أحد أصر علم النحو على الإيه؟ على الأحكام الفقهية فعلا هذا باب مهم جدا أصر علم النحو على الأحكام الإيه؟ لأن الأحكام الفقهية علم النحو بيأصر بيأثر فيها والاعراب فالاعراب له اثر في استنباط ماذا استنباط الحكم زي ما ابن دقيق العيد فرق بين رجلين الرجل الذي يدافعه الاخبثان فيشغلان عقله ويستطران عليه هذا لا صلاه له والرجل الذي يدفع هو الاخبثين فهو المتصرف والايه والمتحكم قال الأول لا صلاه له والثاني يجوز ان يصلي مع الكراهه نعم فيها مفسده بدنيه طب ما حبس الريح فيها مفسده بدنيه ممكن ده يسبب له ايه الام في القولون صحيح ولا لا لا وبرضو ما تنكر معنى طبيبنا ايش تقول يا طه ها حبس الريح مش فيها مفسده طبيه إيه؟ بس فعلا له مفسده طبيه على القولون فعلا زي مدافعته برضو الحبس البول والغائط فيهما مدافع ولذلك عليك ان يضع يده على بطني اذا خرج من الخلاء يقول ايه يا لها من من نعمه لو ادى الناس شكرها لو أدى الناس شكرها تفضل ضاعف المسألة عليك <تصفيق> فكر شويه اخذ واحد ثاني <تصفيق> أخبسان ماشي التفصيل التفصيل يعتبر يعني قولا جيدا في جمع ما بين ماذا الدليلين وهروبا وهذا الهرب الذي يقولون عليه عند العرب نصفه ليه؟ نصف الشجاع قول مالكي انت تقول بقول المالكيه وهذا قد سبق الجواب عنه في الأمس ما كنت معنا اه لو كنت معنا قدر الله انظر في كتاب اخوانك يبا إذن هذا تفصيل آخر ينظر إلى المدافعة إذا كان يغلب على ظني ان هذا ضرب من ضروب الوسواس لأنها تأتي معنا مسألة وهل يشرع أن يقول للشيطان في الصلاة كذب لأن الحديث قد يأتي الشيطان لأحدكم ويقول له إنك أحدث فقال النبي عليه الصلاه والسلام فليقل له كذبت فليقل له إيه كذبت والرواية سابتة في صعيب بن حبان وصعيب بن خزيمة وفي مستدرك الحاكم بل وفي سنن أبي والحديث حسنه نفر من أهل العلم وقالوا هو صحيح على شرط الشيخين والزاهبي قال وهو كما قال يعني الحاكم ما هو فليقل في نفسه ما هو أنا مش معه في, في, في, في الرواية نفسها فليقل في نفسه كذب نعم يا محمد يعني الفعل الفعل يعني والله وده تعيد الفعل وهو يدافعه اي ان الدفاع مستمر وقبل اداء الصلاه كان الفعل معه امم اما في الحاله الثانيه اي يقي في الصلاه يبقى انت كده تقول بقول المالكيه التي الذي سبق ان اجبنا عليه في الامس ما الملكية قالوا إذا كان في الصلاة يعمل ايه يتم صلاته وإذا كان خارج الصلاة يتوضأ نعم إيه؟ الأول يا طلبة العلم نقولنا أن الدليل يلزم أن يكون فيه شرطان الشرط الأول ماذا؟ والشرط الثاني طيب هل ترى هذا الدليل في الحابس اصلا هل يصدق على صاحب هذه الحالة؟ شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي روايه مسلم شكيا في روايه البخاري شكا في روايه مسلم شكيا الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه أنه يجد الشيء في الصلاه فقال او قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا قلت والقول بكراهه صلاه الحابس ارجح من جهه الدليل ارجح من جهه الدليل لان الحاق الريح لان الحاق الريح بالبول بالبول والغائط هو الحاق صح صحيح لان الكل يسمى حدثا تسمع يا محمود لان الكل يسمى حدثا وهم مشتركون جميعا في ابطال الصلاه والمخرج والعلة اما حديث الباب فلا يصدق فلا يصدق على الرجل يخيل اليه أنه حابس أنه حابس وإنما هي ما يظهر حالة عارضة تخالف حالة الحبس يدل على ذلك قوله في الصلاه بما يفهم منه انه لم يكن حابسا في الاصل وما جاء في الروايات الاخرى من ان ذلك من فعل الشيطان بخلاف الحابس فانه يجد للحبس معنى في نفسه كقرقره في بطنه او نحو ذلك وقوله يخيل فالخيال ليس شيئا دائما وفي القول الثاني احتياط وفي القول الاول مشابهه ومشكله مشابهه ومشكله هذه المساله رقم كم الرابعه يا ابا مصعب الرابعه فقط طيب ماشي قول نعم يسأل مثلا يقول لو أني في الصلاة على حالتي وتيقن لي أن الذي أصابني هذا هو حبس للريح هل يخرج؟ قلت يخرج متى لو أنه صارت هناك مدافع بحس يغلبه ماذا الريح ويسيطر على عقلي فلا يدري ما يقول يخرج ولو لم يحدث تمام ولو لم يحدث لين قال لا صلاة وهو يدافع ماذا الأخبساني فلم يعطيه فلم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا غاية إلى ماذا إلى أنه يسمع أو يجده في حالة الإيه الأخبساني أو مدافع الأخبساني أو الريح نعم لا مش يبطلها نحن ما قلنا بالبطلان لكن لا شك أن صلاة من مشغول تكره تكره سواء مثلا من كان بحاجه بحضرة طعام يريد اكله صلاه مثلا الطبيب المشغول بماذا بمريضه تكره وكراهه شديده لان الاصل ان يصلي المصلي على حالة من خلو اليه من خلو الذهن والعقل طيب مسألة قوله صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابه رضي الله عنه الرجل خيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قلت فيه عدم التفريق بين شك وشك فحتى لو عظم الشك جدا فلا يخرج لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية وهي أن يسمع صوتا أو أن يجد ريحا يعني حتى لو الشك قوي ماذا إيه عنده إنه في شيء خرج ولكن لم يتيقن من خروجه فهذا لا يخرج من صلاة لأنه جعل غاية لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد إيه ريحا وسانياً لأن اليقين لأن اليقين لا ينقض إلا باليقين ولا ينقض اليقين بالشك مطلقا وثالثا لان قوله يخيل يشمل جميع انواع الشك لذلك شوف الروايه جت بلفظة يخيل ما جاتش بلفظه يظن ليه يا نصر لان الظن فيه راجح ومرجوح لان الظن ما كله يترك لذلك قال تعالى ان بعض يبقى في ظن ممكن تعمل به لكن في ظن لا تعمل لا تعمل به يعني من وجد في فم رائحه الخمر ده ظن ولا يقين انه شرب خمرا يقين ولا ظن من الالي يقين اضع اليمين <تصفيق> من قال إن ده يقين طب ما ده مش يقين يعني تراه شاهد يراه اليقين يعني يعقر على نفسه هذا ليس يقينا ها هذا يقين اذا لا تسكوك على صاحبك لا لا من قال انه يقين قبلك تدري أحدا قال ان هذا يقين قبلك ها قول انت ممكن شوفت إنه ممكن يكون مريض عنده في معدته شيء والمعده ممكن يتخمر فيها إيه؟ طعام فتخرج رائحته تشبه رائحه وشبه رائحة, رائحة الخمر صح ولا مش الصح ها؟ كما لو إنه شرب شأن يشتبه والخم وفي أشياء تشتبه والخمر ما هو ده من باب بناء الأحكام على غلبة الظن ما هو ده ما أنا أستدل به تمام فإذن لما قال يخيل فرق بين يخيل ويظن لأن الظن ممكن ينتهي إلى شيء راجح. صحيح ولا لا الظن ينتهي إلى شيء راجح. بدليل أن الشرع سمى الظن يقينا فليه سمى الظن يقينا لأنه ممكن الظن ينتهي إلى معنى اليقين ويقوم مقام اليقين وهو الظن الراجع تمام. والزلك عثمان لما تقايا الوليد بن عقبة الخمر قال ما تقاياها إلا أنه شربها قمَّ عليه فحده فقام عليه فحده وضربه. واضح. الوليد بن عقبة أحد ولاة عثمان. الشاهد يطلب العلم. إني هنا استعمل يخيل لاني يخيل يعني الأمر لا ينتهي إلى شيء إلى شيء مراجع. قلت وفي قوله يخيل. من أنه لا ينتهي الأمر إلى شيء يقين أو راجح فلذا لم يعول عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقوي هذا أن الأصل إطراح الشك وعدم إعماله الأصل إتراح الشك وعدم إعماله ولذا قال صلى الله عليه وسلم حتى يسمع أو يجد فعبر عن الريح فعبر عن الريح بقوله يجد وهذا اجماعا لأهل العلم المقصود به اليقين حتى ولو لم يسمع صوتا أو يشم ريحا فهو على معناه لا على ظاهره هذه المسألة رقم كم؟ خامس المسألة السادسة قولوا لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. استثنى أهل العلم منه بإجماع. استثنى أهل العلم منه بإجماع. سلس الريح. سلس الريح. وذلك الأسباب الآتية. أولا. لعموم عزر المريض في الشرع ورفع الحرج عنه ثانيا قياسه على المستحاضه والمستحاضه قد لا يتوقف دمها فلذا غايه ما اوجب عليها او اوجب عليها الوضوء لكل صلاه من غير تسريب ولا شك ان الاستحاضه افحش من سلس البول اشد ثالثا من سلس الريح احسن قلت سالسا ولما نقل من الإجماع على استثناء سلس الريح من هذه الحالة ورابعا وفي قوله يخيل إليه يدلك على أنها حالة عارضة بخلاف سلس الريح فإنها حالة غالبة فعليه فلا يصلح فلا يصلح الاستدلال عليه بحديث الباب لأنه ما علمت في حال عارضة وليست غالبا دائما وهذه المسألة رقم كم؟ مساله السابعه قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا قلت ليس فيه التسليم ليس فيه التسليم لانها بطلت لانها بطلت بالريح اجماعا او نصا واجماعا ولا معنى للتسليمها هنا لان التسليم هنا يعد قدرا زائدا والتسليم يلزم المصلي وهذا بخروج الريح لم يعد لم يعد مصليا والاصل في العبادات التوقف والنص ها هنا منعدم يعني على مشروعية التسليم وفي قوله ينصرف معنى حسن فليس فيه معنى التسليم من أي وجه من الوجوه لانه ليس في معناه لا لغه ولا شرع واما ما جاء في بعض روايات يضع يده على انفه فيتوضا فليس فيه دليل على الاطلاق والحديث المروي في هذا الباب لا يس والتعليل لذلك إنما هو تعليل بارد تعليل لنقال يضع يده على أنفيا يعني عايز يتقايا فيخرج يروح يتوضا ويرجع عشان يدفع سوء الظن عن نفسه أنه ماذا؟ أنه أحدث فهذا تعليل بارد لسنا بحاجة إليه والأصل إحسان الظن بالمسلم ودفع التهمة عنه يعني لسنا بحاجة إلى أن يفعل هذا لنحسن به الظن لأن الأصل أننا نحسن ماذا الظن بالمسلم أولا وإيه؟ وآخرا حتى لو جرى منه ذلك في المسجد أنه أحدث واضح فإحسان الظن به مطلوب كما لو حدث في الاعتكاف وأنه أحدث ولو بصوت فإحسان الظن به أن رجل ماذا تعبان مريض بالقولون مريض ببطنه كذا إلى اخره وما ينبغي أن يسرع المسلمون إلى ماذا إلى التهمة وأن يقدم العذر لذلك واضح هذه المسألة رقم كم طيب يمسك عند هذه المسألة وفي الغد إن شاء الله تعالى معنا بقية مسائل هذا الحديث وإن شاء الله تعالى بحث مطول لقاعدة الشك لا ينقض اليقين وعلى هذه القاعدة تطبيقات كثيرة جدا في أبواب متنوعة من أبواب العلم في باب الطهارة في باب الصلاة في باب الصوم في باب الحج في باب الطلاق سنأخذ مسائل تطبيقيه على هذه القاعدة ثم نختم باذن الله تعالى شرحنا لهذا الحديث يوم الخميس بذكر فوائده إن شاء الله تبارك وتعالى التي جمعتها لكم وننتقل الآن إلى الحصة الثالثة وهي في ترجمة الشيخ الباني وعنوانها الالباني مسقفا